من عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات وقد كذبوا الحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم فَكُلْنَاكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنهار تجري من تحت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 فَقَالُوا لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِمْ لَكُمْ وَلَوْ أَزَلَّ مَلِكَ الْقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلِكَ الْجَعَلَانِهُ رَجُلَهُ وَلَلَبَسْنَعَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ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 السموات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجبرنكم إلى يوم القيامة لا قريب فيه الذين خسروا أفوسهم فهم لا يؤمنون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 لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 يُدْخِلُونَ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنة أي وفي آذانهم وقرا وإن يرون كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 بل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُوءَ عَنْهُ أَإِنَّهُمْ نَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ مَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قال فذو كل عذاب بما كنتم تكفرون ودم خسر الذين كذبوا بالنقاء إلا حتى إذا جاء وَمَسَاءَ دَوْتَن قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَتَّرْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ ساء مَا يَزِرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَرَ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 لَعِبُوا وَلَهُ وَلَذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَهُ وَلَذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَىٰ أَن يَأْتِيَ بِمَثِيلٍ مِّن قَبْلِهِ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَ اَلْمُرْسَلِ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ في فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ على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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات.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 وَمَا نَتَشَرَّكُكُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إذ جاء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 إن أتبع إلا ما يوحى إليك ألها يستوي الاعمى والبصير أفلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 شيئا فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ان هؤلاء الله عليهم من بيننا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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عَلَيَّ ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين السَّاعَةِ الغيب لا يعلمها إلا هم ويعلم ما في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 يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البدل والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكون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 أو قوم من تحت أرجلكم أو يلبسكم سيعا أو يلبسكم شيعا ويثيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين فَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما ضنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله وَنُرَدُّ على بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابي يدعونه إلى الهدأتنا. قل إن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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْلَ مَنْ أَلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيمَ مَنَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَعَلْنَا عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما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 المشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحده قومه قال حَجَّةٌ وَدَهَانٌ وَلَا أَخَافُ مَا تُسْرِكُونَ بِهِ إلَّا أَن يشاء ربي شيئا.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 وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشرت لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب وَالْحُكْمَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَهُمْ رَأْسٌ وَأَسْأَلُونَهُمْ عَنْهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُهُمْ وَأَنْتَ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 الناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم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 ولو ترى إذ الظالمون في ظمرات الموت والملائم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 قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مروة وتركتم, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم, وما نرى معكم سفعا وَمَنِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ طَغَيْتُمْ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ فَأَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فأنا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 يعلمون وهو الذي أن من نفسه واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم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 فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعيا قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من والزيتون والهم ما نمستبلاه و غير متسبب انظروا إلى ثمره إذا أثمر و إن في ذالك يؤمنون وجعلوا لله لَقَهُ وَفَرَطَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ صَدَّحَ لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ فَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ذلكم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 اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعلط عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعل عليهم حفيظا وما أنك عليهم بوكين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء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 وَلِيَرُضُّهُ وَلِيَقُتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ من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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين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 إثنى ما رُسُلُ رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين صَغَارٌ صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن ياهُ يشرح صدره للإسلام، وَمَن يُردَأ يضلَّ، وَيَجْعَل صدره ضيقاً حرجاً، كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، أَذَلِكَ يَجْعَلُ الله مُرْجِسَ عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ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 قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مفواكم خالدين فيها إلا ما شاء كحكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن وان ألم يأتيكم ياتيكم رسول منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وشهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقر ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملون وما رب بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من قوم آخرين إنما توعدون لآث وما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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعامهم حرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت طهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أسواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وَادْخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحُمًى مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ سَآذِنَةً مَعْرُوسَةً وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حَصَادِهِ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتَهُ وَفُرْشَانِ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَمَا لِيَتَأْسَوَاجٍ مِنَ الْضَّأْنِ فَنَيْنٍ وَمِنَ الْمَعْزِ فَنَيْنٍ قُلْ آ اغْرَيْنِيَ حَوْا وَمَا مَنِ الْأُنْثَى فَيَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَى فَيَيْن بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ, الإبل اثنين ومن البقر اثنين وقصاكم الله بآلا فمن أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِبًا ليضل الناس بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أَجِدُ فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أو دبا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين آدوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون فان كذبوك فقر ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فذلك كذب الذين بمن حتى ذاكوا بأسنا قل هل عندكم من علم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 قلتَ عَلَى أَهْلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِلَيْهِمْ وَلَا تَقَرَّبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُنَّ نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون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 لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفروق بكم عن سبيله ذلكم وصعكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة